يأتي المبطل فيقول لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن الملفوم فمعناه القرآن مخلوق فإذا جاء إلى أهل الحق قال قلت لفظي ما قلت القرآن لفظي بالقرآن مخلوق فيمشي إيش عليهم ينخدعون به ويخبئ في ضميره خلاف ذلك فكانت هذه العبارة حمالة وموهمة والقاعدة في الألفاظ المجملة المحتملة الاستفصال فلا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا